শিয়াল বপো নিশিয়ালিজর الله على ইং নৌ কু ইং ল جَلَّنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَات وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ উলু নন্ন বিল হি বিসূলি পান তুমি বিন ও ইমিনি ও ইর দু ইন وَرَسُولِهِ يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الذعينين أفي قلوبهم مرض أم ارتابون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 وَأَقْتَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُمْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ